بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد العبد الرسول صلى الله عليه وسلم أما بعد ووقفنا عند قول الناظم رحمه الله قابله الفساد والبطلان والفرق لفظا قد رأى من أمانه كان الكلام على الصحة وعرفنا أن الصحة اختلف أهل العلم في تعريفها فذهب المتكلمون إلى أن الصحة رفاق الفعل ذي الوجهين الشر وذهب الفقهاء إلى أن الصحة إسقاط القضاء وعرفنا أيضا في مرة السابقة الفرق بين الصحة والإجزاء وعرفنا التعريف الذي يجمع الصحة في العبادات والمعاملات وعرفنا أيضا أخر السألة في نقال بصحة عقد اعتقاب الغاية والدين لجزاء أي الكفاية بالفعل في إسقاط أن تعبد وقيل إسقاط القضاء أبدا آخر مبحث في مباحث الصحة والفساد وما يتعلق بتعريف الفساد والبطلان وهل هما بمعنى أو أن بينهما فرقا قال قابلها الفساد والبطلان قابلها الضمير يعود على الصحة مطلق الصحة الضمير يعود على مطلق الصحة لينقول مطلق الصحة لأنه يقابلها على التعريفين المذكورين الفساد والبطلان يقابلان مطلق الصحة يعني إن عرفنا الصحة بأنها وفاق الفعل ذي الوجهين الشر فسنعرف الفساد والبطلان بأنهما عدم لفاهي الفعل ذي الوجهين الشرط. وإذا عرفنا الصحة بأنها إسقاط القضاء، فسنعرف الفساد والبطلان بأنه ما لا يسقط القضاء. إذن على حسب تعريف الصحة ستعرف الفساد وتعرف البطلان. وهذا من الناظم ذهاب إلى أن الفساد والبطلان بمعنى واحد، لأنه قال قابلة الفساد والبطلان. يعني أن الفساد والبطلان بمعنى واحد وكلافهما مقابل للصحة والفرق لفظاً قد قدر النعمان أي أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى رأى الفرق بين الفساد والبطلا فما الذي عنده في الفرق الفرق هنا فرق شرعي وليس فرقا أو فرق الصلاحي وليس فرقا لغويا يعني أنه رأى أن الصحة والفساد متقابلان نعم لكن الفساد والبطلان ليس بمعنى واحد كلاهما يقابل الصحر ولكن بينهما فرق فالفرق عنده هو فرق الصلاحي صلاحي الفرق اللغوي مسلم عند الجميع مثل ما قلنا في الفرد والواجب الفرد اللغوي مسلم ولكن الفرق الصلاحي غير مسلم الجمهور على التسوية بين الفرد والواجب إلا فيما استثني وهذا الصلاح آخر لا يعكر على الصلاح الأصوي كذلك هنا الفرق بين الفساد والبطلان إن وجد في بعض الأبواب الفقهية عند جمهور العلماء كما هو في مذهبنا ومذب الشافعية ومذب المالكية فهذا اصطلاح آخر لا يعكر على الاصطلاح الأصولي الذي يسيرون عليه لكن أبا حنيفة رحمه الله يفرق بين الفساد والبطلان اصطلاحا أصوليا ويضطرد هذا معه في أبواب الفقه فعندهم أن الفاسدة ما شرع بأصله دون وصفه والباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه يعني ينظر إلى الشيء فإن هذا هو المشهور في كتب الأصول أن أنهم يقولون إذا كان الشيء في نفسه في أصله صالح لأن يترتب عليه أثر شرع يعني أنه صحيح لكن وقع في وصفه شيء يخالف الشرع فهذا يطلق عليه الفساد فلا هذا فاسد وإذا كان غير صالح يعني يترتب عليه أثره لا أصلا ولا وصفا فهذا يقال فيه باطل يطلب عليه البطلان ولذلك قالوا بيع درهم بدرهم الربا بيع درهم بدرهم متفاضلا هذا فاسد وليس باطلا لأن أصل البيع مبادلة مال بمال فإذا بدلت درهم بدرهم هذا في الأصل جائز ما الذي خالف فيه الشرع الزيادة, الزيادة شيء وصف طارئ على أصل مبادلة صحيح وصف طارئ على أصل مبادلة صحيح درهم بدرهم كلاهما يصلح لأن يبادل به يعني يكون بدلا ومبدلا إذن درهم بدرهم صحيح درهم بدرهمين فاسد لماذا؟ لأن الفساد هنا من أجل الوصف الزائد وهو التفاضل بخلاف بيع ما في الأجنة وبيع ما في أصلاب الفحول وأيضا بيع الخمر بالخنزير خمر بخنزير وبادلة وبادل خمر بالخنزير كلاهما لا يصح أن يكون عوضا ولا معوضا، صح كلاهما لا يصح، فخمر بخنزير باطل، لكن درهم بدرهميني فاسد الفرق أن الخمرة بالخنزير في أصله ووصفه يعني هو من حيث الأصل أفضل عن الصفة من حيث الأصل ممنوع منه شرع. لكن من حيث الدرامو درامين من حيث الاصل غير ممنوع منهما شرعا ولكن حصل الوصف ذا هذا الصلاح وفيه ضعف لأن الشرع لم يفرق بينهما ولأن ما وقع على خلاف الاصل أو على خلاف الوصف الشرع فهو مردود لا يترتب عليه اثر شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمل عمله ليس عليه امرنا فورات والزركاشي رحمه الله في البحر المحيط لما تكلم على الصلاة الحنفية رد قولهم في ذلك قال الزركش رحمه الله أه. وما ذهب إليه الحلفية خساده الغاهر وما ذهب إليه الحلفية يعني تفيد إليها الخساد والبطلاق بأن الفرق عنده ما لاحظوا الزركش أبدى فرقا جيدا فقال والفاسد والباطل عندنا مترادفان يعني عندنا يعني عند الجمهور عند المتكلمين الشافعية وغيرهم فكل فاسد باطل وعكسه كل فاسد باطل وكل باطل فاسد يعني إيه مترادفان لا فرق بينه وعند الحنفية يفترقان فرق الأعم والأخص يفترقان فرق الأعم والأخص فكل فاسد فكل فرق العامة الخاصة كالحيوان والإنسان إذ كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلا لماذا؟ لأنه إذا كان الباطل لا يشرع بأصله ولا بوصفه فقد صدق عليه أنه فاسد لأنه لم يشرع بوصفه لكن إذا كان الفاسد يشرع بوصفه فقط فليس لك أن تطلق عليه في الأيدي المطلع. يعني ليس كل ما فسد الوصف يكون فاسدا بأسلي لكن كل ما فسد بأسلي يكون فاسدا في وص حنا إذا أيوم عم أيوم عم يقولك كل باطل فاسد يبقى الفاسد عم وليس كل فاسد باطل لا كل باطل فاسد أنت تقول كل دائما أضرب لكم هذا المثال لأنكم مش عارف اللي بيحصل كل رجل إنسان وليس كل إنسان رجل صح كل رجل إنسا بلاش كل رجل لأن من الجن أيضا رجال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رفع لكن خلينا نقول نعم من كل نبي كل رسول النبي وليس كل نبي رسول صح؟ كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا يبقى كل إنسان حيوان إنسان أخص يعني ما كان داخلا في ضمن الآخر يكون أخص منه وليس كل حيوان إنسان الحيوان يختلف يعني يوجد حصان يوجد أسد وما إلى ذلك وليس إنسانا لكن لا يوجد إنسان إلا وهو حيوان إذا لا يوجد فاسد لا يوجد باطل إلا وهو فاسد فالفاسد عام لكن يوجد فاسد وليس باطلا عند الحنفية فيكون الفاسد عام والباطل فاسد فكل فاسد باطل وعكسه هذا عند الجمهور وعند الحنفية يفتريقان لفرق الأعم والأخص كالحيوان والإنسان إذ كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلة واضح أخواننا فيكون الفاسد أعم فقال الباطل ما لا ينعقد بأصله كبيع الحر بيع الحر أي كان أي وقع أي كان يعني صورة حر بعبدين حر بحر حر بخمر أي س... لا لا. بيع الحر من حيث الأصل فيه عوض من العوضين لا يصلح أن يكون عوض يعني وقع في سورة العقد ما لا يصلح أن يكون عوضا شرع فهذا باطل والفاسد ما لا ينعقد ما لا ينعقد دون أصله كعقد الربا فإنه مشروع من حيث ما لا ينعقد يعني أي بوصفه دون أصل، وعندي في النسخة هنا ما لا عقد دون أصل، أي كان النسخة ملاين عقد بوصفه دون أصل، يعني الأصل لا إشكال فيه درهم بدرهم لا إشكال فيه، ولكن الربا فيه تفاضل، فإنه مشروع من حيث أنه بيع الربا، حيث أنه بيعه، وهو منوع من حيث أنه عقدوا ربا، من حيث الأصل ومشروعه من حيث الزيادة أو النسر يكون رباويًا، والبيع الفاسد وعندهم شارك الصياع، طب هل هذا الفرق ثمرة؟ إذا فرقوا بين الفاسد والباطل قال والبائع الفاسد عندهم يعني عند الحنفية يشارك الصحية في إفادة الملك إحنا قبل كده قلنا الدرس الماضي إني ال الفاس إني الصحة بصحة العقد اعتقاب الغاي والدين لجزاء ولي الكفاية أي أنه بصحة العقد تترتب عليها الآثار فإذا لم يصح لم تترتب الآثار فالفاسد والباطل لا تترتب عليهما آثار فالفاسد عند الجمهور كالباطل وكلاهما لا ينبني عليه أثر لأنه غير صحيح أما الحنفية فالبيع الفاسد عنده يشارك الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض فجعل الفاسد رتبة متوسطة, متوسطة بين الصحيح والباطل الباطل لا يفيد والفاسد يفيد إذا اتصل بالقبض وهو نظير مذهب الجاحظ وعندنا لا فرق بين الباطل والفاسد بل هما سواء في المعنى والحكم من حيث التعريف واحد ومن حيث الاثر الحكم ايضا لا ينبني عليهما ايه اثر وبه قال احمد واصحابه يعني اما المالكية فعندهم فرق وهو ان فيه شبهة الملك لكن الامام احمد كالامام الشافعي رحمه الله في ان الكاسد والباطل سواء في المعنى والإيه؟ والحكم وما ذهب اليه الحنفية فساده ظاهر من جاءة النقد فساده ظاهر من جاءة النقد فإن مقتضاه أن يكون الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل. مقتضى هذا الكلام يقول لك أنه مشروع بالأصل دون الوصل وأنه يفيد الملك إذا اتصل بالقف يبقى إيه؟ موجود وإن كان فيه نوع خلل. والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه فالفاسد عندهم حقيقته ثابتة لكن فيها إيه؟ نقص فيها خلل. والباطل لا يثبت بوجه من الوجود لأنه لا الأصل موجود مشروع على الأصل مشروع وقد قال تعالى لو كان فيهما آلية إلا الله لا فسدت والفساد هنا في الآية مش معناه أن السماوات الأرض توجد على خلل بل إيه لا توجدان فسمى السماوات والأرض فاسدة عند تقدير الشريك ووجوده وده عند المتكلمين اسمه دليل إيه تمانع ودليل التمانع يقتضي أن العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده ليه لنوبة لحصول التمانع إن لو أن أحدهما أراد إيجاد الشيء والآخر أراد إعدامه فإما أن كل واحد منهما ينفذ مراده وهذا مستحيل ليه؟ لأننا يجتمعان صح؟ فكيف أنا أريد الوجود أن توجد العلم هذا النقيضان لا يمكن أن يوجدان لحتى نجدان هو نقيضان لا يوجدان طيب إن أراد أحدوما أن ينفذ مراده والآخر فغلب أحدوما الآخر فهو ال فهو الذا إذن لو تمانع لا يوجد الشيء فلو كان فيما آله إلا الله لفسادته دليل التمنع يقتضي عدم الوجود لا يقتضي وجودهم عليه على, على خلل وقد قال الله تعالى في جواب هذا لفسادته فعبر بالفاسد عن, عن ما لا يوجد أصلا مش بس مش أن يوجد على نوع خلل بل لا يوجد أصلا فقد سمى الله تعالى الذي لا تثبت حقيقته الذي تثبت حقيقته هذا مفعول سمى الله تعالى الذي هذا مفعول الذي لا تثبت حقيقته جنود الصلب بوجه فاسدا سماه إيه؟ فاسد مفعول الثاني فاسدا وهو خلاف ما قالوه في التفريقة فإنها مقتضى قولهم أن الفاسد يوجد على نوع الخلف فإن كان مأخذهم في التفريق بمجرد الصلاح فهم مطالبون بمسند شرعي يقتض اختلاف الحكم المرتب عليه يعني إحنا نقول لهم هذا الاصلاح نعم لا مشحط في الاصلاح إذا كان لا يترتب عليه عمل أو لا يخالف الشرع لكن إذا كان مقتضى التفريق والاصلاح أمر إذا كان مقتضى التفريق الصلاح أمرا يخالف الشرع فإننا حينئذ نشاححكم في الاصلاح وإلا في الاصل الصالح وما شئته لكن هذا الاصطلاح ينبني عليه عمل يخالفه مقتضى الشرق وقد تقدم امور في تفريقتين بين الفرض والواجب والواجب ينبغي ان يعترض بمثلها هنا وأما المالكية فتوسطوا بين القولين ولم يفرقوا بين الباطل والفاسد في التسمية يعني من حيث يوفقون على هذا الشيء صحيح نعم ويقابل فاسل باطل نعم المالكية لا يضرقون في التسمية هل هذا الشيء فاسد؟ نعم تقولون فيه باطل نعم هل هذا باطل نعم تقولون فيه فاسد؟ نعم عندهم شيء كان في, في التسمية ولكن لهم قالوا البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك فإذا لحقه أحد أربعة أشياء يقدر الملك بالتيمة وهي حوالة الأسواق وتلف العين ونقصانها وتعلق حق الغير بها على تفصيل لهم في ذلك فعندهم أن البيع الفاسد يفيد إيه؟ شبهة الملك فيما يقبل الملك وقال الإمام في التلخيص نقل عن الشافعي أنه قال في تحديد الفاسد الإمام هنا إمام الحرمين تلخيص له قال نقل عن الإمام الشافعي أنه قال في تحديد الفاسد هو كل فعل محرم يقصد به التوصل إلى استباحة ما جعل الشرع أصلا على التحريب ثم أورل عليه الإمام العقد في وقت تضيق الصلاة فضاقت الصلاة عنه أن ينشغل المكلف بشيء غيره طاق الوقت تعين هذا الوقت لإيقاع الصلاة فإذا المتلفظ بالعقد تارك لتكبيرة الإحرام وترك التكبيرة محرم فهذا محرم توصل به إلى استباحة الأملاك والأبضاء وأصولها على الحضر مع أنه ليس بفاسر يقول إيه؟ كل فعل محرم يقصد به التوصل إلى استباحة ما جعل الشرع أصله على التحريم. هذا تحديد الفاسد عندنا الحنابلة في هذه المسألة يقولون ايه ما حكم اجراء عقد في وقت تضيق الصلاة فاسد وباطل فاسد عندنا وباطل زي كده وقت الجمعة العقد في وقت صلاة الجمعة اذا ندر الصلاة اليوم الجمعة لأه الثاني فاسد وباطل العقد من المكلف عند تضييق الوقت فاسد وباطل ليه؟ لأنه سيردي إلى ترك فريضة فيكون فاسداً باطل هذا آه إرادة آه الزركشي رحمه الله تعالى على الحنفية عندهم السفناءات عندهم لا يقرم بالفضاء عن هذه الفساد عند الشفعية ليس كهو عند الحنفية ايه? نعم لكن لكن هل هل يقولون مثلات مضايق الفريضة لا اده. ينبغل يكون كده نفس المعنى. ينبغل يكون كده. لا اده بس رجاع يعني. يعني. بنفس العقد لم ينفصل انا. نبقاش نسيئة وتفاضل. وانما الذي حصل تفاضل فقط. واتصل القبض بمجلس العقد. نريد ان نقرأ الان كلام ابن امير الحاج. في التقرير والتحبير من الحنفية قال رحمه الله وهو أي الفساد البطلان عند الشافعي الفساد البطلان عند الشافعي والحنفية كذلك أي يقولون بان الفساد مراد للبطلان في العبادات. كلنا نعرف في كتب الجمهور لما بيقول عن الحنفية ينقل عنه التفج والانفاس والباطل أمثلتهم أمثلة في المعاملات لكن تأصيلهم يقتضي أنهم يقولون بالإيه؟ بالتسوية المطلقة لا هنا في التقرير التحبير يقول إيه وهو البطلان أي انفسده هو البطلان عند الشافعية والحنفية لا والحنفية كذلك والحنفية أيضا كشافعية أي يقولون بأن الفساد مرادف للبطلان في العبادات في العبادات بفوات ركن أو شرط فالفاسدة هي الباطلة وهي ما فات فيها ركن أو شرط إذن عند عند الحنفية ما عند الجمهور فإن الفاسد والباطل في العبادات سوات وقدمنا مخترنا من الزيادة في النهي وهو أن النهي إناف حكمه حكم الفعل بطل مطلقا غير أنه جعل المراد المقصود أن العبادة هناك وحصود ثمابه تعالى واندفاع عقابه فحكم بأن النهر إلى آخر كلامه قال وفي المعاملة هنا التفريطة وفي المعاملة قالت الحنفية كونها ترتب كونها كونها ترتب أثرها ووالملك عليها حال كونها مطلوبة التفاسف شرعا الفساد وغير مطلوبة التفاسف شرعا الصحة وعدمه أي ترتب أثرها عليها البطلان وإنما قالوا هكذا لثبوت الترتب كذلك في الشرع ما قدمناه في النهي ففرق بين مسميات أفرار المعاملة بالأسماء المذبورة واجه المناسبة بينها وبين المسميات الظاهر أما بين الصيح ومسماه هو المشروع بأصله ووصفه الصيح عندهم هو المشروع بأصله ووصفه فلأنه موصل إلى تمام المقصود من دفع الحاجة الدنيوية مع سلامة الدين وأما بين الفاسد ومسماه وهو المشروع بأصله لا بوصفه، فلأنه يقال لؤلؤة فاسدة إذا بقي أصلها وذهب لما عانها وبيضها لا يقال إيه؟ لؤلؤة فاسدة موجودة على وجه؟ <تصفيق> الخلل. طب هذا فرق لغوي ولا فرق شرعي؟ نحن نكلم في الشرع وأنا مسلم لكن الفاسد الباطئ لغة بينهما فرق كما سلمت لك من قبل أن الفرض والواجب لغة بينهما فرق وهذا يعني مغالطة الحقيقة من الحنفية لكن هذا يضاعف قول الزركاش في الرد عليه لأن الفاسد أطلق في اللغة على إيه؟ ما فيه نوع خلق لكن أنا كلامي في الشرع هل فرق الشرع بينما نهي عن أصله وبينما نهي عن وصف عند لا لا فرق وهذا هو الصحيح لا فرق لكن هو يقول هنا إن الشاهد من كلامي الذي أردت أن أقرأه لأن هذا الموجود في كتب الجمهور حين ينسبون مذهب الحنفية يقولون الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل ثم لا يفرقون الفرق الذي هو عند الحنفية بأنهم يفرقون في في المعاملات دون العبد انتبه لهذا لأنه موضع يعني لم أرى من نبه عليه في في كتب المتكلمين قال يقال لولو فاسد إذا بقي أصله ذابا معنها وبيضوها ولحم فاسد إذا أنتنا ولكن بقي صالحا للغذاء ماشي لا هو غير صالح للغذاء لكنه مُنتل رائحته تغيرت طعمه تغير وأما بين الباطل والمسمى وهو ما ليس بمشروع أصله ووصفه فيقال لحم باطل <تصفيق> إذا صار بحيث لا يبقى له صلاحية للغذاء. وأنت بتروح للجزار فرق بين اللحم الصحيح واللحم الفاسد واللحم الباطل. هذا تقرير والتحبير، شرح معلمة من أمير الحاد علامات التحرير للكمال بن همام محمد بن عبد الوهاب الحنف. هذا من, من انفس كتب. أنفس من أنفس الكتب. هم يعبدوه يعبدوه هذا الكتاب اللي هو التحرير للكمال بن الهمام على طريقة الجمع بين الصلاحي الفقهاء المتكلمين. وهذا الكتاب. نعم هو ادونا وهكذا لكن طبعا هو هنا حلف المذهب وكتب انفس الكتب ولو شرط اخر امير باتشاه اسمه تيسير التحرير ايضا كلاهم من الشروح النفيسه الوقت الثاني ده احمد شاطر كلهم ملح احمد خلاص محدش لاقي احمد جنس منتنه بقى فازيده باطله اللهم صل اللهم استعان <تصفيق> نعم قال هذا عند الحنفية التفريق هذا مهم أن تعرف أنهم فرقوا في المعاملات وليس في العبادات ووجه التفريق أو التفريق عندهم أن الفاسد ما شرع بأصله بوصفه والباطل مال لا يشرع بأصله ولا بوصفه وأما عند الجمهور فالبطلان والفساد مترادفان وكلاهما يقابلوا الصحة في عقدة ممكن أنشأ مثلا فاسد وقابل بالتصحير يقال فاسد فاسد لكن فاسد هناك ما يكون الفساد في الشرط هناك ما يكون في سفس العقد وهناك شروط فاسدة تفسد العقد وشروط فاسدة لا تفسد العقد. لا الجمهور لا يختلفون بهذا حيث راجع الفساد الى الاصل حيث وجه الفساد في الوصف على وجه الخلو بالمعاملة فهو فاسد باطلا عنده نفر. ده ما هو من خطوبهم ما فيش ادله مبحث ما فيش هو بعد كده هيصلح وهذا صلاحهم هيجي في العبادات في المعاملات يقول درهم بدرهمين فاسد لكن ايه الدليل على كده ما عندوش دليل غير اللي قاله ده يعني انت ستجد هذا كلامه لكن ما تجيش يقول لك عندنا ان الدرهم بالدرهمين باطل فاسد وليس باطلا طب ده لو ده ما حل البحث اصلا يعني هذا مش دليل ما دليل التفريق ما دليل انك تقول عن الدرهم بدرهمين فاسد وليس باطلا ما عندوش غير اللي قاله ده قال جمهور البطانه الفصل مترادفان يقابلان الصحه سواء كان في العبادات او في المعاملات فهو في العباده عباره عن عدم ترتب الاثر عليه او عدم سقوط القضاء او عدم موافقه الامر على حسب التعريف الذي ذكرناها وفي المعاملات عباره عن عدم ترتب الاثر عليها لاحظ عدم ترتب الاثر عليه يبقى الفاسد لا ترتب عليه اثر عند الحنفيه الفاسد يفيد الملك إذا تصل بالقضب كما ذكر أجزر كشف وفرق أبو حنيفة بينهم وتحرير مذهبه في ذلك أن العوضين هذا كلام المردان في التحرير أن العوضين إن كان غير قابلين للبيع كالملاقيح بالدم بيعنا في البطن بالدم لا الدم يصح المعاوضة به ولا الملاقيح أيضا فمباطل قطعا لأن كل واحد منهم لا يقبل البيع البت وإن كان بأصلهما قابلين للبيع ولكن اجتمعا على وصف يقتضي عدم صحته كربا في المعاملات فإن الدراهم بأصلها قابلة للبيع وإنما جاء البطلان من الزيادة في أحدها أو النسيئة ففاسد قطعا إذا هذا تفكيك عرفناه ومثله في أو مثله في العبادة لاحظ هنا في التحبير يمثلوا للفرق بين الفاسد والباطل عند الحنفية في العبادات وهذا على خلاف ما في التقليل والتحبير وبعض الحنفية أيضا يقول له فرق عندنا أن الفاسد والباطل بينهما فرق حتى في العبادات ماشي مثلوه في العبادة صوم يوم العيد صوم يوم العيد فإن اليوم بأصله قابل للصوم الصحيح في يوم وإنما جاء البطلان من الصفة وهي العيفة يعني الصوم إمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أي يوم ما هو إلا من طلوع الشمس من طلوع الشمس الفجر إلى غروب الشمس إمساك وما دائما طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا الصوم حينئذن هذا اليوم بغض النظر ما, ما اسمه هذا اليوم يوم يصرح أن يصام فيه من حيث الأصل ثم إن شرع نهى عنه لأنه يوم إيه؟ عيد، فكان وصفاً ناهياً للوصف لا للأصل و... وإنما جاء البطلان من الصفة وهي العيد المفروض يقول إنما جاء الفساد نكلم على الصراحة محنفية وإن كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن كبيع ملاقيح بالدراهم ملاقيح بالدراهم أو بالعكس كبيع ثوب مثلاً بنمن أو خنزير ففي كل منهما خلاف والصائح من ذاهم إلحاق الأول بالأول والثاني بالثاني هل ينبني على هذا؟ أخر قال نعم فائدة التفصيل عندهم أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض دون الباطل والأصح دليلا أن الباطل لا يرادف الفساد أن البطلان يرادف الفساد وهما يقابلان الصحة كما هو مذهبنا ومذهب الشافعي حتى قال الشيخ دقي الدين لم يقع في الكتاب والسنة إلا لفظ الباطل في مقابلة الحق وأما لفظ الصحة والفساد فمن الصلاح الفقهاء وستدرك بعضهم عليه بقوله تعالى لو كان فيهما آليات إلا الله لفسدت أي لاختل نظامهما طيب هذا الاصلاح الأصولي وعرفنا الآن الفرق بين مذهب الجمهور ومذهب الحنفية وأن الصحيح أنه لا فرق ثم إنك تجد في كتب الفقه تفريقا بين الفاسد والباطل في أبوابه قال في التحبير وأيضا ذكروا في شروح جمع الجوامع وذكروا ال. الزركاش البحر المحيط وذكر مذهب الشافعية في ذلك ولا يعنيني أن أقرأ تفريق الشافعية هنا وإنما الذي يعنيني إيه؟ أن أقرر لك من حيث الأصل أن الجمهور القائلين بالفرق بين الفاسد والباطل بالترادف بين الفاسد والباطل فرقوا بينهما في مسائل في الفقر المهم هنا أن تعرف كيف فرق الحنابلة بين الفاسد والباطل في الفقر نقول أن هذا الشرح عنايتنا فيه بمعرفة ماذا بالحنابل قال قد فرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الفاسد والباطل في مسائل كثيرة مش مسألة ولا كنين بقى مسائل كثيرة قال بعض أصحابنا قد ذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل وظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة العطار في حواشيه على شرح المحلي قال هذا ليس مخالفة للقاعدة بل هذا الصلاح الآخر اعتبر ذا إيه الصلاح الآخر يبقى الصلاح الأصوليين حاجة والصلاح الفقهاء الفقهاء يعني اللي هم مش متك... الفقهاء اللي هم في مقابل المتكلمين لا الصلاح متفقه المذاهب غير الحنفية غير الصلاح أصوليهم في هذه المسألة الصلاح الآخر هنا يقول الذي يظهر ان ذلك ليس بمخالف للقاعدة وبيانه أن الصحابة إنما قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابلة قول أبي حنيف إذا بالاعتبار مترادفان بذيه باعتبار أو من حيثين يعني من حيثية مقابلة قول الإمام أبي حنيف يعني لابد ان تأخذ ذي الحيثين أهم يقولون الفساد والبطلان مترادفان في مقابلة قول ابي حنيف يعني من حيثية مقابلة كلام الإمام الحنيفة في التفريق بما ذكره من خرق بين المشروع بأصلي دون وصفه أو الذي لا يشرع لا بأصل ولا بوصف حيث قال ما لم يشرع بالكلية هو الباطل وما شرع أصله وامتنع الاجتمال على وصف محرم هو الفاسد ده الحيثية اللي هم عزينوا قابلوها فقالوا فعندنا كل ما كان ملهية إما لعين أو لوصفه ففاسد وباطل فعندنا كل ما كان منهيا في مخابرة قول الإمام أبي حنيفة إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل ولم يفرق الأصحاب في صورة من الصور بين الفاسد والباطل في المنهي عنه وإنما فرقوا بينهما في مسائل لدليل يعني إنه يقتضي الفساد والبطلاء لا فرق بما هي عنه لأصله وما هي عنه؟ اللي وصلوا من عنه لأصله لا فرق بينهما وإنما فرقوا بينهما في مسائل لمدرك آخر يعني لمدرك الآخر ودليل انتهى قلت قال المردون غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد لاحظوا هذا التفريق إذا كان مختلفا فيها بين العلماء والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها أو الخلاف فيها شاد يعني إما خلاف شاد يعني كأنه غير موجود ويرزل منزلة المجمع عليه أو كانت مجمع عليها بالفعل عليها بالفعل ثم وجدت بعض أصحابنا قال الفاسد من النكاح عندنا في المذهب تفريق بين الفاسد وباطل في النكاح وفي الحج أيضا فالفاسد من النكاح ما يسوه فيه الاجتهاد والباطل ما كان مجمعا على قطلان وعبر طائبة من أصحابنا بالباطل عن النكاح الذي يسوه فيه الاجتهاد أيضًا إذا علم ذلك فقد ذكر أصحابنا مسائل الفاسد مسائل الفاسد غير مسائل الباطل في أبواب الأبواب التي فرق فيها في قامة حان بين الفاسد والباطل منها. باب الكتاب والنكاح والحد وغيره وقد ذكر القاضي علاء الدين في قواعده لذلك القاعدة في يعني قواعد للحام وذكر مسائل كثيرة فليعاودها من أرادها وأيضا في بحر المحيط ذكر عن الشافعية تفريقا في ذلك